والصف فات I'm من كل شيطان مارد لا يسمى Leven lang niet وَإِذَا النابلسي وما كانوا يَعْبُدُونَ من دون الله فاهدوهم إِلَى صراط الجحيم وقفوهم المرسلين قاموا في عين Boo! não هذا لهو الفوز العظيم Bae-in. ولقد ظن قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم عقبة <تكبة> المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد امين فكنا علينا في الاخرين سلامون على نوح إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون فإذ كم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مذبرين لفضيله وقال أذبعك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم واجرناه بإسحاق نبيا من الصالحين And <laughs> وَآتَيْنَا الكتاب الْكِتَابَ You. جَعَلَهُ فِي النَّارِ مَضْرُونًا إِن لَّوِ بَدَّلَ Inna لفضيله <تصفيق> فَكَانَ محمد damp ولا تذكرون أم لكم سلطان؟ No. مقام قاموا من النوم فكفروا به فسوف يظلمون ولقد سبقت كلمتنا لعباد من المرسلين إن هم لهم منفرون وإن نجدنا لهم غالبون بِالْعَذَابِ يستعجلون تَعْدِيلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بساحتهم فساء سَاحَتِهِمْ فَسَاءَ وتغن عنهم حتى عين وأبصر فسوف يبصرون عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الله